سأصليه سقر وما أذراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب المار إلا ملائكة وما جعلنا عذتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرساب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ولكافرون ماذا أراج الله بهذا مثلا كذلك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 كل نفس بما كتبته رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسأل عن المجرمين ما سلكتم في سقر عن المجرمين ما سلكتم في قالوا لم نك من المخلين ولم نكن قعم المسكين وكنا نقوب مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين